يا مرسي على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يقصوم هل جمعك هياك معك يا مرسي توكل على اضرب وجماد دول اوغاد اضرب حاصر اي فساد اضرب وجماد دول اوغاد جمد قلبك صحصح فتح انتهى عصر الاستبداد يا على مولك يا على مولك وبإذن الله كلنا وياك يا على مولك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم هنكون يا مرسي توكل على مولاد اضرب واضرب نظف اضرب اضرب خلي فسدهم يظهر اضرب اضرب نظف طهر اضرب خلي فسدهم يظهر وعصرخهم مره يهزد وعصرخهم يتأثر يا مرسي توكيل على مولاك على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحول خصومك يوم يأزو هنكون رجالكات معك يا مرسي توكل على مولاك وخدنا البر التالي عمر الظلم ما يرجع تاني عمر فساد العصر البائد تاني يا مرسي ما هيتكرر يا مرسي توكل على مولاك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك يا مرسى توكل على مولاك وبإذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم يأذو هنكون رجاله بجاتي معاك اه يا مرسى توكل على مولاك ارسم في أجمل صورة وحكم فينا بحكم الشوره ارسم وفن صورة وحكم في نحكم شايف مصر معك أمورة شايف وطني أهوب يتحرر يا مرسي توكل على مولاك يا مرسي توكل على مولاك وبإذن الله. يا مرسي توكل على مولاك وباذن الله كلنا وياك ونحاول خصومك يوم ياذوق هنكون رجاله بجات معاك يا مرسي توكل على مولاك